إثنان، استمع إلى الجمل الآتية وأعدها، ثم اكتبها في دفترك لو سمحت، أريد هذا القميص أريد هذا البنطلون وهذه البدلة يمكنك أن تجربه في غرفة القياس للأسف، هذه آخر قطعة في هذه المقاسات الباقي خمس وتسعون هذه الأسعار غالية جدا الأسعار معتدلة أريد هذا اللون